و ن ش ا ء من عباده أ ن ا ن ذ ر و ا أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاتقون خلق السماوات ونرضى بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ت ص ر ح و ن وتحمل أ ث ق ا ل ك م إ ل ى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس إ ن ربكم لرءوف رحيم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 والذي أنزل موسوعه ن ا م النابلسي ومنه للعلوم الاسلاميه ع و ل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 وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا, وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 لا ج ر م أن الله يعلم ما يعلم ي س ر و ن و م النابلسي ي ع و ن إنه ل ي ح ا م ت ك ب ر ن وإذا ق ي ل ل ه م م ا ذ ا أ ن ز ل ربكم ق ا ل و ا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 الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله علي إن و ا د خ ل و ا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا الذين أ ح س ن و ا في ه ذ ه ا ل د ن ي ا حسنة و ل د ا س ي للعلوم ا ل م ت ق ي ن ن ج ا ت عدن ي د خ ل و ن ه ا تجري م ن ت ح ا ه الله م ف ي ه ا ما ي ش ا ى ا ل م ت ت و ع ه ا ل م ل ا ئ ك ة ط ي ب ي ي ن ق و ل و ن ي ق و ل و ن س ل ا م ع ل ي ك م الاسلاميه ن ن ن ظ ر و إلا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 وقال الذين أ ش ر ك و ا لو شاء الله ما عددنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا, ولا حرمنا ذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أ م ه رسولا ل ي ع ب د ا ل ل ه و ا ج ت ن ب ا ل ط ا غ و ت فمنهم من هدى الله ومنهم م ن حقت ع ل ي ه ا ل ض الأرض ل ل ا فسيروا ا ة في ف ن ظ ر و ا كيف كان ا ع ق ب ة ا ل م ك ذ ب ي ن إن تحرص ع ل ى ه د ا ه م فإن ا ل ل ل ه ا يهدى ي من ض ل و م ا ل ه م من ن ا ص ر ي ن واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليهم حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا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 و ل أ ج ر و ا ل ا خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما ك م لا ت ع و س و ع ب النابلسي ب ي ت و ا ل ز ر و أ ن ز ن ا إ ك ا للعلوم ذ ك ر ت ب ي ل ن ا الاسلاميه ن ز ت ف ك ر و أ ف أ م ن الذين مكروا السيئات ان يقصف الله بهم ا ل أ ر ض أ و ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أ و ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أ و ياخذهم على ت خ و ف فإن ربكم ر ل ؤ ولله ف م يروا ى ما ا خلق ل ل من ش يسجد ء يتفيأ اليمين ظلاله والشمائل عن ا لله ه و ما د خ ل ولله و ن يسجد ما في السماوات وما في الارض من ش د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 ثم إ ذ ا م س ك م الضر ف إ ل ي ه ت ج أ ر و ن ثم إ ذ ا كشف الضر عنكم إ ذ ا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله ا ل ب ن ا ت سبحانه ولهم ما يشتهون و إ ذ ا بشر أ ح د ه م ب ل ن ث ى ضل وجهه مسوده وهو كظيم يتوارى من القوم من س و ر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 وهو العزيز ا ل ي ح ك م و ل و يواخذ ا ل ل ه ا ل ن ا س ب ظ ل م م ما ه ترك ع ل ي ه ا م د ا ل ا و ل ك ن ي و خ ر ه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 ف ا موسوعه النابلسي ك ف ن للعلوم ه م ا ش ي ط ا ن أ م ا ه الاسلاميه ي ه م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 ففي ذلك ل آ ي ة لقوم يسمعون و إ ن لكم في ل ن ع ا م لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين ف ر ط ودم لبنا خالصا س ا ع ومن ثمرات النخيل و ل ع ن ا ب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون في لآية ذلك لقوم و أ و ح ى ربك إ ل ى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلقي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب موسوعه ش ف النابلسي ء س ذ للعلوم ك آ ي ق يتفكرون و ا ل ل ا س ل ق ك م ثم ي ت و ف ا ك م ومنكم من ي ن رد إ ل ى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعضهم في الرزق فما الذين فضلوا براء في رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ك ف ر و وَيَعْبُدُونَ ن م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 وهو ك ل على مولاه أ ي ن م ا يوجهه لايات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما غيب موسوعه ا ل م ن ا ب ل ل على ش ي ء و للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ر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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا, وجعل لكم من جلود الانعام بيوتاً يستخفونها ي و م ضعنكم و ي و م إقامتكم ومن ا و أ ص ع ه ا و م ن أ ص و ا ه ا و و أ ب ا ا وأشعارها ر ه ل ا ح ي ن و ا ل ل ه ج ع ل ل ك م م م ا خ ل ق ظ ل ا ل وجعل لكم من أكنانا الجبال وجعل لكم وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ن فإن ف إ تولوا فإن م ا البلاغ المبين عليك ع ي ر ف و ن ن ع م ة ا ل ل ه ثم ي ن ك ر و ن ه ا وأكثرهم ا ل ك ا ف ر و ن و ي و م ن ب ع ث من ك ل أ م ة ش ه ي د ا ثم ل ا يوذن ل ل ذ ي ن ك ف ر و ا م ي ه واذا إ ذ رأى ا ل ي ن ظ ل م و العذاب فلا يخفف عنهم ولا عنهم يخفف ي ن هم ظ راى و و ن إ ذ ر أ الذين أ ش ر ك و ا شركاءهم قالوا قالوا ربنا ه ا ن ا والقوا اليهم القول إ ن ك م لكاذبون و أ ل ق و ا الى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون <تصفيق> الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا سبيل عن ف و ق ا ل ع ذ ا ب بما ك ا ن و ا ي ف س د و و ن ي و م ن ب ع ث في ك ل أ م ش ه ي د ا ع ل ي ه م من ن أ ف س ه م و ج ئ ن ا بك ش ه ي د ا على ه ا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 ل ع ل ك تذكرون م و و أ ف و ا بعهد ا ل ل ه إ ذ ا ع ا ه د ت م ولا ت ن ق ض و ي م ا ن ب ع د ت و ك ي د ه ا وقد ج ع ل ت ب ا ل ل عليكم كفيلا ه إ ن ا ل ل ه ي ع تفعلون ل م ما ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوت انكاتا ان تتخذون أ ي م ا ل ك م دخلا بينكم أ ن تكون أ م ة هي أ ر ب ا ب أ م ه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 وليجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر موسى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه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 قالوا إ ن م ا أ ن ت مفتر بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون قل ن ز ل ه و ر و ش القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آ م ن و ا وهدى وبشرى للمسلمين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 بعدها لغفور ر ح ي موسوعه ي م ك ل ن ف س ت ج ا د ل عن ن ف س ه ا وتوفى ك ل نفس ما ع م ل ت و ه م ل ا ي ظ ل م و وضرد ن ا ل ل ه م ث ل ا ق ر ي ه كان ت ا م ن ة م ط م ئ ن ة ياتيها, ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت ب أ ن ع م الله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 اسماء ل و ا ل الله الحسنى ك و أ ص ل